tabat babak wa shuf li fi ya rabbiya wainta ya rabbana اعلم بما في الطوية قد اكداري بما في الظاهرة والخفية والعصينا والعصينا والعصينا وسرنا في الطريق العكية بل لك جود بل لك جود من لك جون يغفر ذنبا والخطايا وين عصي عصينا والعصينا وسرنا في الطريق العكية بل لك جود يغفر ذنبنا والخطيان تحت بابك تحت بابك تعب <تحد> بابك وكل منك يا بغرطيا يلا <حتيه> يا <يالله> ربنا <لأ> نرجو طريق السميا يلا يا <يالله اسرب بنا> الله أشربنا نهج الطريق السوية في طريق النبي والسيادة العلوية يا مجيب استجب يا مجيب استجب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 waslih urana waslih urana waslih urana ya rabana ya allah ya rabana ya rabana watwiya waqfina وكفنا ربنا شر الهوى والدنيا وإن دعيت وإن دعيت وإن دعيت أهلي ودك للعطايا السديا وإن دعيت وإن دعيت أهلي ودك للعطايا السديا Idhina bila muk, nafar hukum bil mair. Di kafan muk, di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 خير البني عند طال النبي المختار ان طال النبي المختار خير البني عند طال النبي ان طال النبي المختار خير البليان بختنا بالنبي آه بختنا بختنا بالنبي هو كنزنا والخبيا لتعكد تجي في الحال في الحال من نهبتيا وندعينا وندعينا للبلوى دعينا, وإن دعينا يزيل البليا ولفصلوا ولفصلوا ولفصلوا عليه إنه Ima la la la la